يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يعص ذن رسوله فقد اهلك نفسه عظيما اما بعد فان اصل حق الحديث كلام الله واحسن الهدا هدى محمد صلى عليه واله وسلم وشر هو من قداتها وكل مهتده بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ السميع العليم من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم اام والقرآن المجيد ذا الير وهو انذر فَلَنْ يَوْرُمُوا إِلَى السَّمَاءِ نَوْفَهُمْ كَيْتَ بَنَيْنَاهَا كَيْتَ بَنَيْنَاهَا in <laughs> يَا مَنْ لَهُ الْحَيَاةُ وَأَحْيَا بِالرَّسْيِ وَسَقَى الْمَطَرُ وَعَالُوا وَسِرْعُوا وَيُقْضَى الْمَطَرُ وَأَصْحَابٌ أَيُّ كَثِيرٌ وَتُدْعَى كُلٌّ كَلَّذَا نَصْرٌ وَحَقٌّ فلوطينا مجمو من مرض جديد ونقل قلقنا الإنسان ونعلم ما هو أسوث به نفسه ونحن أطرب إليه من حذر الوريد إذ يتنقى المتوقع عن الجميل وعلى لا يذكر من قدر إلا لأيه عقيم العديد وجاءت فكرة الموت بالحق ذلك ماهو من ثميم فعيد وانفق بالصور ذلك يوم الوعيد وَجَاءَتْ كُلْ وَالْسِمُ عَلَى تَارِكُهُ شَهِيدُ لَقَلْ كُنتَ بِي وَكْتَكِينَ مِنْ هَذَا فَكَشَفْتَ عَنِكَ مُطَانَكَ فَرَطَوْكَ الْيَوْمَ حَدِيدُ وَقَالَ قَرِيلُهُ ألقيا في جهد لنا كل كفار عديد من لنا عبد الخير معتبه الذي جعله الله إله الآخر فألقياه في العذاب الشديد قال قريبه وضعها صغيته ولاتن ولاتن كان في الظلام متعين قال لا تختصر رديا الَّذِي يُغَيِّرُ وَجْهَ الْقَلْبِ مُؤْمِنٌ وَيَخُولُونَ عَلَى الْسَّلَامِ ذَلِكَ يَوْمُ الْقُرُوبِ لَا يُؤْمِنُ مَا يَكُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا بَشِيرٌ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قُرُونٍ في البلاد ألم النظيم إن الذي ذلك لذكرار من كان له قرب أو ألقى السمع وهو جميل ولقلق لقلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام بحمدهم في كل رب هو ايش في موطور الغروم ولمن نيل فشفح وانا ناصره واذ الجميع لا ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمع للصيحه دليل الحق في ذلك يوم لئن ما نحن نحكي ونروي ولمن النصير يوم تجف كل الارض من ازرعان ذلك عشور علينا الذين نشن معدهم بما وليم الصالحين وأشهر أنه محمد العبد الواصول خاتر الأنبياء وإمام المرسلين ومعه أيها المسلمون في الأجزاب التي يعذب من أجل همناك في قبولهم كبيرة الرضا هذه الكبيرة لتسهال بها كثير من المسلمين فتاور بينها وبين الزيع وتنات قول العليم الحكيم ذلك بانهم قالوا انما البيع مذممه واحل الله الربا واحل الله البيع وحرم الربا واعان على انتشار هذه الكبيره تعاد على ابواب جهنم فظنوا ان المعامله ان اليوم كفيح كل شيء فأباحوا شراء السيارات بالقروس الذببية وشراء السكنات وآلات الصناعة وغير ذلك فأعلم الحربا مع الله عز وجل ومع رفوره الكريم صلى الله عليه وسلم ولكن هيهات هيهات يقول العلي الكبير سبحانه وتعالى يا لي والذين آمنوا استقوا الله وذروا ما بطي من الربى إن كنتم مؤمنين فإذا تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبذوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ولهذا فقد موشحة الكراكة في أموال كثير من المسلمين وليس هذا بغريب على المسلم النبيل يقول الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الله الربا ويربي الصدقات أي ينمي الله عز وجل الصدقات ويجعل فيها الباكة حتى لو كان هذا المال يسيرا فتجد الواحد منهم قد اشترى سيارة بفرض ربوي ثم ما ينبذ إلا وتتحقن عليه في إحابة أو غيره وترى الآخر قد حاج على سكل بالربا ثم يخر السقف عليه من فوقه وترى الزفاك تشترى آلات للصناعة فما يسأ حتى يحسرق عليه المصنع فاعتبر رياه للأبصار وأما عن أعذاء آكل الربا في الأرض فهو عدير غير يثير في صحيح الإمام عن عند مؤكد لهم بالرضي الله عنه قال يحفي عن الرغية الذي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وفيها فانطلقنا فأتينا على نهل الأحمر مثل الدم وإذا في النهل رجل سابح يسبح ما يفتح لا يستح لا يفتن السباحة وإذا على شط النهل رجل قد جمع عنده لحجارة كثيرة وإذا ذلك السابه يسبح ثم يلقي ذلك الرجل الذي جمع عنده الحجارة فيفقر له فاه أي فيفتح له ثمن فيلقبه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقبه حجرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل من هؤلاء يا جبريل فقال جبريل عليه السلام وأما الرجل الذي أتيت عليه يذبح في النهر ويلحب الحجارة فإنه آكل الربا فإنه آكل الربا جزاء النفاق والجزاء من جنس العمل فكما كان ينتص دماء البقراء والمحتاجين تجمع له كلها فيقبأ فيها وكما كان يأكل أموال الناس من في الحياة الدنيا فإنه يرقب الحجارة في ثبث إلى أن تقوم الساعة أما آل الأوال أيها المسلمون كي مراجع ألف سنة ونقوم ونقوم إلى ربنا عز وجل فاللهم ولا تآخرنا بما فعلت شفهاء بالله ومن الظروف التي يعذبتها الإنسان في قبره الهمون من الغنيمة قبل أن يكسم ويقابله في الرفض الحاضر أخذ أموال الأمة بغير حق وتضييع الأمانة التي ولاها الله عز وجل على أصحاب المسؤوليات فمن أخذ شيئا بغير حق عذبته في قبره واشتعل عليه نارا ولو كان هذا الأمر يتيرا السليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيبر فمتح علينا فلم نغلم ذهبا ولا ورقا لم يغلموا الذهب ولا الفضة وإنما قال غانبنا المتاع والتياب ثم انطلقنا إلى واد القرى فكانوا في ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني إجرام فلما نزلنا الوالي قال ذلك الرجل وهو يحل متاعه وهو يحل متاعه أن يفتح متاعه فيخرج الأشياء التي كانت فيه متاعه فرمي بسهم فكان فيه حكه ووفاهه رمي هذا الرجل بسهم فماذا بالنحطته تلك فقلنا هليئا له الشهادة في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي بي نفسي بيده كلا والذي بي نفسي بيده إن الشملة التي أقذها نوع من الثيابة إن الشملة التي أقذها لتلتهي عليه نارا أقذها من الغناء لذي زبها المقاتين قال أبو مريرة وضي الله عنه ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين أشياء حقيرة جدا فقال النبي صلى الله عليه فزم شراك أو شراكان من نار متبق عليه بالله عليكم أيها المسلمون إذا كان هذا الذي قد اتعدل أفضل غريمة يفعل به هذا في قبره مع أن له الحق في أفضل شيء من الغنائم فهو حقه ولكنه لما استعجل الشيء قبل اواله عوقب بحرمانه فكيف بمن يأكل اموال المقراء والمساكين والضعفاء والمحددين فيا من وداك الله تعالى مسؤوليا اتخل الله في رعيته وادل شقوق الى اهلها وان لا عذبت به في قبره فيشتعل عليك نارا والأضوء أبعد من ذلك بكثير أيها المسلمون فلا يجوم للإنسان مثلا المسؤول بالشريكة مثلا لا يجوم له أن يأكل شيئا من هذه الشركة لأنها ملك في الثاني عز وجل أولا ثم هو ملك لبيت مال المسلمين فهي ملك لبيت مال المسلمين فلا يجوم له أضوء أي شيء ولو كان شيئا يترار فإلى الله ملت فإلى الله مستدع ممن يأخذ الملايين وغير ذلك بغير حسابة روض ماجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أد الخيط والنقيط النقيط هو الجبر أد الخيط والنقيط وإياه والغلول فإنه عار على صاحبه يوم القيامة أد الخيط والأخيط وإياه والغنور فإنه عار على صاحبه يوم القيامة قال عز وجل وما كان لنبي أن يؤل ومن يغل يجل لما غل يوم القيامة ثم تورفى كل ربس ما كتبت وهم لا يغلمون فقد يحتاج الكثير من أولئي الناس لأن فلالا وفلالا يأخذون الأموال الضخمة وغير ذلك ويقولون لنا فنحن نقولهم كما يقولون لنا فالجواب ما قاله العلي الكبير وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله ورسول فتقولوا أماناتكم وأنتم جعلون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة امتحان وابتلاء واختبار واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجل عظيم فلإن فاتنا شيء من هذه الدنيا التي لا تزل شيئا عند الله عز وجل فلا يكون هنا شاء الله أجل الله عز وجل ويقول النبي كريم صلى الله عليه وسلم أدّي الأمانة إلى من اتمنك ولا تقل من خانك أدّي الأمانة إلى من اتمنك ولا تقل من خانك أدّى الله العليم القليل أن من عذاب القبر ومن عذاب النار سبحانه الله ومن حمده أشهد أن لا إله إلا أن أستغفره وأتوب إليه